موقع رياض القرآن يقدم كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إن للفي ضلال وسر اقول قيا ذكر عليه من ذيلنا بل هو كذاب اشير سيعلمون قدمن للكذاب الاشير سيعلمون قدمن للكذاب الاشير ان مرسلنا لهم إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبُهُمْ وَاسْطَرِرْ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرْ فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَطَى فَعَقَرْ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ تِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِم صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَشِيمِ الْمُعْتَذِلِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِ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 ورمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر